بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ر, ر م ب م ا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 من السماء ف い ل 々を過ごすことはない日々を過ごすことはない日々を過ごすことはない日々を過ご م ことはない日々を過ごすことはない日々を過ごすことはない日々を過ごすことはない日々を過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 من م اء م اء و َ ر っしゃるな ل あっ ا ゃ ل なぁ、あっしゃるな ل あっしゃるなぁ、あっしゃるなぁ、あっしゃ ن なぁ、م っしゃるなぁ、あっ م ゃるなぁ、ا っしゃるなَあっしゃるな ن あっしゃるُぁ、あっしゃるなぁ、あっしゃるなぁ、あっしُるなぁ、あっしゃるなぁ、あっしゃるなぁ、あっしゃるなぁ、あっ ن ゃるなぁ、あっしゃるなぁ、あっしゃるُぁ、あっしゃるなぁ、あっしゃるなぁ、あっしゃるな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 ل ا ل جان خلقناه من قبل من نار السموم و ِ ذ قال ربك ل ل, ص ل ص م ل ا ئ ك إ ِ ن ي خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون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 قال يا إ ب ل ي س ما لك أ لا تكون مع الساجدين قال لم أ ك ن ل أ س ج د لبشر خلقته من صلصال من حما مسنون قال ف خ ر ج منها ف إ ن ك رجيم ワイン عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم 「こんにちは」 ليس لك عليهم سلطان إلا الغاوين لموعدهم لها أجمعين سبعة اتبعك جهنم من من أبواب وإن「私 و, و م い出は何でもない」「私の م い出は何でもない」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 و ر س ل ن ا إ ل ى قوم مجرمين إ ل ا آ آل لوط ل إ ن ا لمنجوهم أ ج م ع ي ن إ ل ا ا م ر أ ت ه قدرنا إ ن ه ا لمن الغابرين فلما جاء آ ل لوط ن المرسلون قال انكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق وانا لصادقون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 فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم ح ج ا ر ة من سجيل إ ن في ذلك ل آ ي ا ت للمتوسمين و إ ن ه ا لبسبيل مقيم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 وَمَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا وَإِنَّ هُوَ بَيْنَهُمَا الْجَمِيلِ خَلَقْنَا إِلَّا بِالْحَقِّ السَّاعَةَ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْخَلَّاقُ لَآتِيَةٌ الْعَلِيمُ إِنَّ رَبَّكَ「今日は私の思َ出を忘れずに」 「私の思い出を忘れずに」 「かな ن ذ ي ر المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين ぬ م ا كانوا يعملون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 فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين و んでい ربك حتى يأتيك اليقين